وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخاية لهم أن حملنا ذريتهم في فلك مشحون وخلقنا لهم من مثله ما وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ وَإِنْ نَشَأْ نُعِيقَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا رَأَيْنَا أَيْدِيَكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ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 قَالَ الَّذِينَ تَفَرَّوْا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمَ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ قَالَ الَّذِينَ تَفَرَّوْا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمَ مَنْ أنتم إلا في ضلال مبين فنضع من لو يشاء الله أطعنه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى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 ونفخة الصور فإذا هم من الأذبات إلا ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقبنا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقبنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون هذا ما وعد الرحمن وطلق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فيَوْمَ لااتُ لَم نَفسُون شَيأَم وَداتُ جزَوونَ إِلاا مابُ تُم تَععمللون فيَومَ لااتُ لَ نَفسُون شَيْْ وَد تُ جزَبونَ إجلَ نابُ